தோமி அப்பா துமி ما خفتكم فوابلي ربي حكمه علينا من موسى ليل وتلكن يوم مَتُمْ تَمُنُوا عَلَيْنَا أَنْعَمْتَ بَنَ قال فلعون وما رب العالمين قال رب السماء Ah uh -oh.